انتم منهم معرضون ما كان لي من علم بالملائكه الاعلى اذ يختصمون اي يوحى الي الا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملا اني خلقت بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير انه خلقني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظر يوم يبعثون، قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لا أقوى أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.